تم بالخصي تضحية بالخصي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ول قال رحمه الله تعالى باب التضحية بالخصي عن أبي رافع قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملاحين موجوين خصيين وعن عائشة قالت ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوئين ما أحمد وعن أبي سلمة عن عائشة وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وآل محمد أواه بن ماجه قال رحمه الله باب الاجتزاء بالشاة لأهل البيت الواحد عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا فيكم على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل في أهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباها الناس فصار كما ترى رواه ابن ماجة والترمذي وصححه وعن, الشعب وعن الشعبي عن أبي سريح عن ابي, أبي سريح تقال حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشات والشاتين والآن يبخلون جيراننا رواه ابن ماجه الذبح. قال رحمه الله باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح وينحر بالمصلى رواه البخاري والنسائي وابن ماجة وابو داود وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش اقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به ليضحى به وقال لها يا عائشة هلم المدينة هلم المديه ثم قال جحذيها على حجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى رواه أحمد ومسلم وأبو داود وعن أنس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعا قدمه على صفاحه ما يسمي ويكبر فذبحهما بيده رواه الجماعة وعن جابر قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين فقال حين وجه وجههما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته عواه بن ماجة قل ما أين قل إنا الصلاة دي. فيه ليست في قل هي ليست الآية طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا باب التضحية بالخصي لما ذكر المؤلف رحمه الله العيوب التي لا يجوز أن تكون في الأضحية والتي لا تجزئ من الأضاحي ناسب أن يأتي ببيان جواز التضحية بماذا بالخاصي الذي ماذا قطعت خصيتها أو إحدى خصيتها؟ فقال عن أبي رافع رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكمشين ذكرنا الأملح الأبيض الخالص والبياض أو الأبيض الذي يشوب السواد الأبيض الذي فيه سواد موجوئين الموجو هو منزوع الخصيتين هو منزوع الخصيتين موجوئين خصيين هذا الحديث. رواه أحمد وفي إسناده شريك ابن عبد الله فيه ضعف وفيه عبد الله بن محمد قد اضطرب فيه وعلي بن الحسين لم يدرك أبا رافع في الحديث منقطع وإن كان قال الهيثمي اسناده حسن لكن الحديث فيه ضعف وعن عائشة رضي الله عنها قالت ضحى رسول الله سن سمينين سمينيني عظيميني اقرنين أقرنيني ماذا موجوعيني رواهما أحمد رأيه هذا الحديث الذي قبله رواه أحمد بن ماجه والبيهقي والحاكم ومدار طرق الحديث كلها على عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال لكن قد يقال أن الحديث هذا يتقوى بالذي قبله وكذلك بالذي بعده عن أبي سلمة عن عائشة وعن أبي هريرة أن رسول الله كان اذا راد يضحي الحديث رواه بن ماجه قال البوصيري هذا اسناد حسن عبد الله بن محمد مختلف فيه وفي عيسى بن عبد الرحمن ابن فروة وهو ضعيف ولو شاهدوا من حديث جابر الذي تقدم معنا في الباب قبل كم باب والحديث كذلك عند بدود والبيهقي وأحمد والطبراني والحديث هذه الحديث يعني بمجموعها قد يقال أنها حسنة بمجموعها قد يقال أنها حسنة وحديث الباب دليل على جواز التضحية بالموجوء أي الخصية والمخصي وهو ذهب الجماهير من الشافعية والحنابلة والمالكية لأن قطع الخصيتين أو إحداهما ليس بعيب فتجوز التضحية به لأن الأحيان الخصي قد يطيب لحمه وقد يزداد في سمنه ولذلك كان يضحى به وفيه دليل على استحباب التضحية بالسمين والأقرى الاملح العظيم كما ذكر عظيمين لكن يشار إلى أن أقطع الذكر لا يجوز ماذا لا يجوز التضحيته لا يجوز التضحيته به نعم باب الذي يليه نعم والغريب أن المؤلف أورده بباب مستقل لو أورده في باب السن الذي يجزي في الأضحية وما لا يجزي كان يعني أولى ولا لا لأنه أورد بعض التضحيه بالجذع وغيرها فكان لو أورده هناك قد يقال أنه أقرب أن يأتي به باب العيوب لأنه ماذا؟ كأنه, عيب كأنه عيب لكن لما حسنت الأحاديث في التضحية به يعني أورده نعم الجماهير على جواز التضحية به باب الاجتزاء بالشات لأهل البيت الواحد عقد المؤلف هذا الباب لبيان أنه يجوز أن يضحى بالشات لاهل البيت الواحد قال عن عطاي بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصار كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل في عهد النبي يضحي بالشاتع وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون او يطعمون حتى تباهى الناس يعني حتى أصبح الناس ماذا يضحون بالشاتين والثلاث فصاروا كما ترى فصاروا كما ترى يضحون بأكثر من الواحدة يعني رواه ابن ماجه رسال الله رواه ابن ماجه والترمذي والصحح وخرجه مالكم في الموطة والبيهقي وصححه للباني والحديث الصحيح لاحظوا كان الرجل في عهد النبي فله حكم ماذا له حكم المرفوع له حكم المرفوع والظاهر الطلاع النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم ذلك وهو فعله صلى الله عليه وسلم لقال أن يقول النبي ضحى بكم بكب شيء فكيف أن يضحب يضحي الإنسان بالكبش الواحد فلذلك ساق هذه الأحاديث وعن الشعب عن أبي قال حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة ما السنة؟ كان أهل البيت يضحون بالشات والشاتين والآن يبخلنا جيراننا يعني أن من يضحي بالشات كانوا يقولون عنه ماذا؟ بخير كان يقال عنه بخيل رواه ابن ماجه قال البوصير إسناده صحيح وصححه الألباني وحاديث الباب دليل على جواز التضحية بالشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته أو عن المرأة وأهل بيتها واشتراكهم معه في الثواب وهذا مذهب الجماهير من المالكية والشافعية والحنابلة أنه يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة أو في الكبش الواحد وكره أبو حنيفة وأصحابه وهو قول الثوري الاشتراك في الشاة الواحدة أو الكبش وهو قول ابن المبارك وزعم الطحاوي رحمه الله أن هذا الحديث منسوخ أو مخصوص وقد غلطه العلماء في ذلك فإن النسخة والتخصيص لا يثبتان بمجرد الدعوة ومن أدلة الحنفية قياسهم الاضحيه ماذا؟ على الهدي الواجب فالهدي الواجب في الشات لا يكون إلا عن واحد وفي يعني بالتمتع لا يكون إلا عن واحد فكذلك الاضحيه ونقول الجواب عليه انه قياس مع الفارق بان الاضحيه تختلف ماذا تختلف عن الهدي هذا اولا ثانيا انه قياس مع مع النص فان النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن اهل بيتي وعن من لم يضح من وكذلك هذا الحديث الباب الذي يليه قال باب الذبح بالمصلة طيب أنا أكرر مسألة أنه يجوز التضحية بأكثر من الواحدة والثنتين وأن العدد في التضحية مقصود فلو ضحى الإنسان بالثلاث أو الخمس عن نفسه يجاز. لأن هذه قربة مطلقة لكل أمة جعلنا من سكن واضح؟ قد يقال من أن الإنسان إنما ضحى بكبشين لأن ماذا؟ لأن يشق على أمته فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى مثلا بعشر لماذا؟ لقال بعض العلماء باستحباب التضحية بالعشة. لكن من تمام رحمته وشفقته بامتي صلى الله عليه وسلم ضحى بكمش عنه وعن اهل بيته وكمش عم لم يضحي بامته لكن لما كان في مقام الهدي ماذا اهدى كم من الماذا من البدن صلى الله عليه وسلم نعم عن نافع باب الذبح بالمصلى عقد المؤلف هذا الباب لبيان استحباب أن يذبح الإمام بالمصلى اي قريبا من المصلى وأنه يستحب التسمية والتكبير على الأضحية وأن يباشرها بنفسه فقال عن نافع عن ابن عمر عن النبي وسلم أنه كان يذبح وينحر بالمصلى أخرجه البخاري باب الأضحى والنحر بالمصلى لحظوا مع إيقار رواه البخاري والنسائي وابن ماجه ودود. لماذا لم يكتفي برواية البخاري؟ لماذا لم يقل رواه البخاري؟ أسرار الكتاب مع التعامل معه تبدأ تظهر أسراره لعل الإمام أراد أن يبين أن في الروايات اختلاف ألفا فرواية البخاري غير رواية النساء وهذا لاحظته ثانيا أن النسائي اتكع على هذا الحديث في أبواب كثيرة أكثر من باب ولذلك كأنه يدلك على يعني أو يرقب مزيد من الاطلاع في هذه الرواية وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي السلام أمر بكبش أقرن يعني ذو قرن أو قرنين يطأ في سواد معنى يطأ في سواد رجلها فيها سواد ويبرك في سواد يعني بطنه فيه سواد وينظر في سواد أي حول عينيه سواد فأضلافه وقوائمه ومواضع البروك منه وحول عينيه سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلمي أي احضري هل أمي أحضر المدية أي السكي ثم قال أشحذيها أي حدديها أشحذته أي أحددته فكانه أمرها باحداد الآلة أشحذيها على حجر ففعلت ثم كذا هذا من طريقتهم أن يشحذون السكين أو يحدونها والمدية على ماذا؟ على الحجر الصلب ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى رواه أحمد مسلم وأبو داود وهذا الحديث ساقه المؤلف لقوله بسم الله التسمية والتكبير جيد لاحظوا لم يذكر هنا ماذا التكبير في هذا اللفظ لم يذكر التكبير وفيه ماذا فأضجعه ثم ذبحه فيه المباشرة ثم ذكر حديث أنس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين أقرنين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فأتى بالرواية أخرى لإضافة ماذا استحباب التكبير فذبحهما بيده رواه الجماعه السبعه وعن جابر قال ضحى رسول الله يوم عيد بكبشين فقال حين وجههما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيف الحديث رواه ابن ماجه وخرجه ابو داود والبيهقي والدارمي من طريق ابي عياش عن جابر وابو عياش المعافري لم يوثقه أحد وقال الحافظ لين الحديث لين الحديث, الحديث في الحديث في سنده ضعف الحديث في سنده وكذلك فيه اسماعيل بن عياش ضعيف في غير روايته عن الشاميين وهذه الرواية عن غير رواية الشاميين حديث نافع عن ابن عمر الأول دليل على استحباب الذبح بالمصلى أن يذبح بالمصلى يعني قصده بالمصلى قريبا من المصلى وقد بوّب البخاري باب الأضحى والنحر بالمصلى وبوّب النساء باب ذبح الإمام وضحيته بالمصلى وباب بوّب النساء كذلك باب وذبح الناس بالمصلة ويدل له ما أخرجه البخاري من حديث جندب وسيرت في الباب القادم لاحظ في الباب القادم باب بيان وقت الذبح قال عن جندب لسفيان البجلي أنه صلى مع رسول الله يوم أضحى قال فانصرف فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى تعرف جيد فعرف رسول الله أن هذا بحد فكان النبي رأها وهو خارج من المصلة فكأنها كانت تذبح قريبا من المصلى فلما قضى الصلاة رأى من قد ذبحت والحكمة من ذلك ما الحكمة أن تذبح في قال العلماء الحكمة أن يكون بمرأة من الفقراء فيصيبون من لحم الأضحية ولإظهار شعائر الله استحب بعض العلماء أن يضحي الإمام أو من يقوم مقامه أمام الناس في المصلى هذا استحباب بل جعله بعض العلماء شرطا أن يضحي الامام في المصلى ثم ذكر حديث عائشه وانس وحديث عائشه وانس مثل حديث جابر ان الصحابه وصفوا اضحيه النبي من وصفوا اضحيه النبي اشهرها حديث انس وله الفاظ كثير وحديث عائشه وحديث جابر كلهم وصفوا ماذا اضحيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم حديث عائشه وانس دليل على مسائل أولها استحباب التضحية بالكبش وهو فحل الضأن والتضحية بالذكر في الأضحية أفضل من التضحية بالأنثى لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ولأن لحمه أطيب مع جواز التضحية بالأنثى وهذا يجمع ثانيا يستحب استحسان الأضحية وصفا سميني يطأ في سواد ويبرك في سواد ولونا بأن تكون وصفا ولونا بأن تكون سمينة عظيمة حسنة لونها جميل وأفضلها الأملح الأقرن الذي قلنا هو البياض الخالص أو ما بياضه أكثر من سواده ثالثها استحباب أن يتولى المضحي ذبح الأضحية بنفسه بيده لأن الذبح قربه قال البخاري أمر أبو موسى الأشعري بناته أن يضحين بأيديهن رابعا استحباب العدد في الأضحية فلو ذبح أكثر من واحدة فهو أفضل لأنها أفضل ماذا ما أهريق في ذلك اليوم ماذا الدم الأضاحي الخامس استحباب إضجاع الغنم في الذبح لأنه أرفق بها ويستحب أن يضع الذابح رجله على صفحة عنقها الأيمن ويجعلها على ماذا على جنبها الأيسر يذبحها ماذا ليذبحها بيمينه بعد أن يضجعها على الجانب الأيسر لأنه أسهل للذابح في اخذ السكين بيمينه ويمساك رأسها ماذا باليسرى ولو عكس فلا بأس لكن هذا هو المسنون وأن تذبح ولا تذبح الظان لا يذبح قائما ولا يذبح باركا وإن الذي يذبح قائما ما هو الإبل لكن الغنم تذبح ماذا ماذا يذجعها على الأرض ويجعلها على أحد الجنبين ثم يذبحها لأنه قيل أيسر في ذلك على المضحي وأيسر للبهيمة وأحسن في ماذا في الذبحة سابعا وجوب التسمية على الأضحية وجوبا وهو كذلك في سائل ماذا؟ الذبائح وسيأتي في باب الذبائح إن شاء الله وجوب التسمية كما دلت عليه الاحاديث وقبلها الآيات سابعها استحباب التكبير أن يكبر على الأضحية كما هو قول جماهير العلماء والتكبير انتبهوا هذه مسألة لطيفة قال بعض علماء هو خاص بالهدايا والأضاحي لا كل ما يذبح وإنما الواجب هو التسمية في جميع الدبائح لكنه في الأضاحي والهدايا يستحب التكبير خاصة لماذا؟ لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله ولأنه يستحب ماذا؟ التكبير فيها فنحى بعض الفقهاء منحى وهو أن التكبير مخصوص بأي شيء قولك الله أكبر بسم الله والله أكبر إنما هي يكون في ماذا؟ في أيام الهدي والأضاحي أما في غيرها من الدبائح فتقول بسم الله ثامنا استحباب الدعاء أن يدعو الإنسان اللهم تقبل مني كما دعا النبي اللهم تقبل من محمد وآل محمد من أمة محمد وقال جماهير لحظ يعني لطيفه النبي سلم يدعو لأمة محمد وتقبل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال جماهير العلماء استحب أن يقول نص الآية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم نص الجماهير على أنه يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإن دعا بأي شيء يدل على القبول فهو المسنود اللهم تقبل منا ربنا تقبل منا نعم تاسعا استحباب حد الشفرة والسكين وعراحة الذبيحة استحباب مساعدة الزوجة لزوجها فانه ماذا قال هل أمي يا عائشة هل أمي ماذا المدية فكانت عائشه تقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم على ذبح الأضاحي، فاتى المؤلف أن يذكر سنة ما هي؟ يذكرها العلماء في الذبائح أحسن تشيء. استقبال القبلة. استقبال القبلة أنه يستحب كذلك في الأضاحي أن يستقبل بها. إيه، فوجههما. جيد. لكن الإمام ما نص على المباشر لها ما ذكره. الاضحيه جيد وان كان في الحديث هنا جيد ما في صراحه جيد وقال حين وجههما او الحديث ضعيف ثانيا التوجيه ما, يش ما يظهر فيه الاشاره الى القبله وذلك يعني بعض المقال ليس بواجب توجيه القبله انما هو ماذا مستحب انما هو ماذا مستحب طيب السؤال يوجه ماذا ستاتي في الذبائح ان شاء الله يا رب هل يوجه وجهها أو جنبها مثلا إن كانت شاتا أو قوائمها قيل الاقوال الثلاثة كلها والأقرب أن يوجه وجهها فيوجه وجه رأس مثلا الثبيحة وهي مضطجعة أن يوجهها الى ماذا إلى القبلة طيب هذا في المضطجعة في الإبل وهي معقولة كما سياتي في الباب القادم يوجه ماذا يوجه ماذا رأس البعير أو البقرة يوجهه إلى القبلة نعم الباب الذي يليه نعم هذا نعم. رحمه الله باب نحر الإبل قائمة ومعقولة يدها اليسرى قال الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف قال البخاري قال ابن عباس قيامة وعن ابن عمر أنه أتى على رجل أناخ بدنة ينحرها فقال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة, معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها رواه أبو داود وهو مرسد نعم هذا الباب باب نحل الابن قائمه معقول اليسرى عقده المؤلف لبيان أنه يستحب نحر الإبل ماذا قائمة معقولة ماذا مربوطة يدها ماذا اليسرى قال الله تعالى فاذكر اسم الله عليها صواف قل ما يستدل المؤلف بالآيات لم يستدل إلا في مواطن قليلة منها ها؟ بالآيات تدل به في الباب ذكره في يمكن بابين وثلاثة في انظروا باب نواقض الوضوء اظن ذكر في باب نواقض الوضوء ولا لا لا ما عندي الجزء ماي أنا أقول لعله ذكره وذكره في باب المسافرين واظن باب فهو نادر ما يذكر يستدل يستدل بالآية نادرا هذا هذا المواطن التي استدل بها الإمام طيب هو عموما ذكره في موطنين أو ثلاثة استدل بها في موطنين أو ثلاثة طيب قال الله تعالى الوضوء من المرأة الوضوء مس المرأة الوضوء, مس المرأة. أي الوضوء مس المرأة في نواقض الوضوء الموضوء المرأة وذكره أظن كذلك في باب آخر نعم أظن في باب الم... ما رجعت لكن أظن كان في باب المسافرين أو باب صلاة في باب القيام في الفرض قوموا لله قانتين أظن والله ونعم طيب قال قال الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف قال البخاري قال ابن عباس صواف قياما أشأناكم طيب صواف قياما أي مصطفه في قيامها والحديث أخرجه الأثر من عباس أخرجه سعيد بن نصر وإسناده حسن في قراءة فاذكروا اسم الله عليها صواف يعني أو صواف والمراد به قياما على ثلاثة قوائم معقولة احدى قوائمها وهذا من دقة البخاري رحمه الله في استدلاله بالآية جيد فاذكروا اسم الله عليها صوافه ثم قال الله ماذا؟ فإذا وجبت جنوبها، فكأنه ذكر ماذا الحال؟ ثم قال فإذا وجبت، ما معنى وجبت؟ سقطت، فمعنى أن ما قبل السقوط هو هو القيام. وعن ابن عمر أنه أتى على رجل قد اناخ بدنته، قال ابن حجر لم أقف على اسمه ينحرها، فقال بعثها يعني اثرها أقيمها قياما بعثها قياما مقيدة. أي مقيدة معقولة الرجل قائمة على ما بقي من قوائمها على الخلاف هل ما يعني مقدمة البعير هي قدمه أو يداه على الخلاف المشهور جيد قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه اخرجه البخاري باب نحر البدون قائمة وباب نحر الإبل مقيدة وعن عبد الحميد بن سابط أنم سلم وأصحابه سباط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحرون البدن معقوله اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها رواه ابو داود وهو مرسل وسكت عنه بداود والمندري ورجاله رجال الصحيح والحديث دليل على حديث الباب دليل على نحر الإبلي على الصفه المذكوره في الحديث قياما مقيده يدها اليسرى وهو مذهب الجماهير أنه يقيد قدمها اليسرى ثم ماذا ثم ينحرها لأنه أيسر في ماذا في نحرها أيسر في نحرها وقال أبو حنيفه رحمه الله يستوي نحرها قائمة وماذا وباركة يستوي نحرها قائمة وباركة لكن لا شك أن الأيسر والأرفق به وبالداب ماذا أن يكون أن تكون قائمة معقولة القائمة لأنه أيسر أن يضربها في ماذا في عنقها في الودج وكونها معقولة لأنها ماذا لأجل أن لا بعد أن تضرب ماذا بعد أن تنحر أجل أن لا تتحرك فتطلب وتصيبه جيد ولأنه أيسر في ماذا انبعاث الدم قالوا أيسر في انبعاث الدم في البخاري حديث أشرنا إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبع بدن قياما وهذا من سنة يعني كأنه ثبت ماذا من قوله انحرها قياما ومن فعله صلى الله عليه وسلم والنبي واصحابه كان انحرون البدنة معقولة اليسر هذا فعله صلى الله وسلم وفعل اصحابه من بعده الباب الذي يليه نعم يسر أشوي شيخ قال رحمه الله باب بيان وقت الذبح عن جند بابن سفيان البجلي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال فانصرف فإذا هو باللحم وذبائح, وذبائح الأضحى تعرف فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذبحت قبل أن يصلي فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله متفق عليه وعن جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم وعن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة قبل الصلاة فليعد متفق عليه وللبخاري من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين وعن سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح رواه أحمد وهو للدار قطني من حديث سليمان بن موسى عن عمر بن, بن دينار وعن نافع بن جبير عن, عن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه نعم باب بيان وقت الذبح. عقد المؤلف هذا الحديث لبيان وقت الذبح متى ابتداؤه ذبح الأضاحي ومتى انتهاؤه فذكر حديث جندب بن سفيان البجلي قال وقد مرت ترجمة أنه صلى مع رسول الله يوم أضحى قال فانصرف النبي فإذا هو باللحم ها لزهن كان لزهن فإذا هو باللحم وذبائح الاضحى تعرف كأن الذبائح كانت معروفة دبائح الأضاحي كأنها كانت معروفة أمام الناس إما بوسم أو بحال واضح قال فعرف رسول الله أنها ذبحت قبل أن يصلي فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى قلنا هذا استدل به من قال بوجوب الأضحية لأنه من ذبح قبل جعل النبي له بدلا ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله لاحظوا علق وقت الذبح بماذا بالصلاة. ثم جاء والحديث متفق عليه وقد أخرجه البخاري في باب من ذبح قبل الصلاة اعاد ثم ذكر حديث جابر صلى بنا رسول الله يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله قد نحر لاحروا معي إخوان فأمر النبي من كان نحر قبله أن يعيد أخرى بنحر أخرى هنا علق النحر بأي شيء ها؟ بنحر النبي ليس بالصلاة جيد ولا ينحر حتى يرحر النبي صلى الله عليه وسلم رواه وأحمد ومسلم وعن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليعيد فعلق الذبح بماذا بمطلق الصلاة أي صلاة صليت ماذا الأضحى ليست صلاة الإمام لكن الحديث الأول هي صلاة من صلاة الإمام وللبخاري من ذبح قبل الصلاه فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصدف قد تم نسكه وثم اختم بالحديث الأخير حديث سليمان موسى عن جبيل عن النبي قال كل أيام تشريق أيام ذبح أو ذبح رواه أحمد وأخرجه بن حبان والبيهقي والدار وصحح النووي النوي وقفه أنه موقوف وقد أضعفه البيهقي وعله بالاضطراب والإلسان وله طرق وصحه الشيخ الألبالي طيب عندنا مسألتين في الباب قبل المسالتين اول نقول أجمع العلماء على أنه لا يجوز ذبح الاضحيه قبل طلوع الفجر هذا يجمع قبل طلوع فجر يوم النحر يوم الاضحى طيب تبقى المسالتين الاولى متى يبدا وقت ذبح الاضاحي ومتى ينتهي المساله الثانيه متى ينتهي المساله الاولى وقت ذبح الاضحيه قيل يبدا بعد صلاه العيد ولو قبل الخطبه لأن العيد صلاته ماذا قبله الصلاه قبل الخطبه وان من ذبح قبل الصلاه لم تجزئه وقال الشافعي وداود وابن المنذر يدخل وقتها اذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاه العيد وخطبتين لاحظت الفرق بين القولين فكان هذا يعني اكثر تاخيرا وقال مالك لا تجوز التضحية إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه ولكل دليلهم الأدلة التي مرت معنا جيد ما دليل مالك أنه قال ولم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح جيد ولا ينحر حتى يرحر النبي هو ماذا إمام المسلمين في وقته صلى الله عليه وسلم وقال ما أحمد رحمه الله وقت الذبح بعد صلاته وقبل ماذا بعد صلاة الإمام وقبل ذبح الإمام فلو صلى الإمام أو انتظر مدة وعلم فيها صلاة الإمام جاز له أن يذبح ولو لم يذبح الإمام طيب من كان في مكان لا صلاة فيه كأهل البوادي والمسافرين والمنقطعين متى يبدأ وقت الأضحية عنده فإنه يعتبر وقته ماذا قدر يعتبر قدر وقت الصلاة بعد طلوع الشمس ثم ماذا ثم يذبح واضح طيب هل تستهب ذكرت مسألة هل تستحب الأضحية للمسافر نعم الصحيح استحباب الأضحية للمسافر وهو قول الجمهور خلافا للحنفية ما أفضل الوقت في الأضحية أفضل الوقت جمعا بين الأدلة أن يكون بعد انتهاء الخطبة والصلاة فإذا صلى ثم خطب وانتهى فإنه يذبح قياسا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيام الأضحية والذباح يوم ماذا النحر هو يوم النحر وأيام الثلاثة التشريق بعده الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهذا هو مذهب الشافعي أن أيام النحر وأيام ذبح الأضحية ماذا أربعة يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة وهو مذهب الشافعي وداود وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وجبير المطعم كما في الحديث وهو قول الحسن البصري وعمر بن العز التابعين دليلهم أيام من حديث جبير أيام من أيام نحر وكل أيام التشريق أيام ذبح وذهب مالك كتب ذهب مالك في الكتاب كتب ذبح مالك محل العجلة ولأني في الذبح وذهب مالك رحمه الله وأبو حنيفة وأحمد إلى أن نهاية وقت الذبح غروب الشمس ثاني غروب شمس ثاني أيام التشريق فعند مالك رحمه الله وأحمد بل هو قول الجمهور أن أيام الذبح كم ثلاثة. العيد ويومين بعده أما عند الشافعي فهي كم أربعة طيب ما دليل مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله دليلهم ماذا حديث سلمة بن الأكوى سيأتي لو فتحتهم الباب الذي يليه لاتكم تأخذونه تفتحون حديث سلمة بن الأكوى في الباب الذي يليه عن سلمة بن الأكوى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثه وفي بيته منه شيء ثالثه يعني من اي يوم ثاني ايام التشريق فاليوم الثالث الرابع الذي هو اخر ايام التشريق لا يكون في بيته شيء فكان الوقت متى فكان الوقت هو يوم العيد ويومين بعده وهذا من اصرح ادلتهم لكن انتبهوا هذا الحديث في اي شيء في باب ادخار لحوم الاضاحي وسنتكلم عنه كان في بدايه الامر يعني في أنه ماذا في سنة من السنوات نهى النبي عن ادخار لحوم الاضاحي لعل لحاجه الناس وللدافه من الاعراب الذين قدموا الى المدينه وكانت بهم حاجه شديده فمواساة لهم ماذا قال النبي لا تدخروا الاضاحي الا كم يوم الا ثلاثه ايام فاستنبط منه بعض العلماء ماذا ان مده الذبح ثلاثه فقال بعض علماء ما دام وقت مدة الأضاحي بثلاث فكذلك الذبح لا يكون إلا في ثلاث من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته شيء متفق عليه وجه الدلالة أنهم نهوا عن الأكل بعد ثلاثة أيام ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز فيه الأكل ونسخ تحريم نقول ونسخ تحريم الأكل لا يستلزم نسخ وقت ماذا هم يقولون نسخ تحريم الأكل كون الأكل نسخ كما سيأتي لا يستلزم نسخ ماذا أن ينسخ معه وقت الذبح بل وقت الدبح باقي أنه ثلاثة ولا شك أن الراجح هو القول الأول ويستدل بقول الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات قال ابن عباس الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده وحديث نبيشة الهذلي في سيئة مر معنا أيام التشريق أيام أكل وشرب والتشريق ما هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فقال أكل وشرب ولا يقع الأكل والشرب إلا في زمن يقع فيه ماذا يقع فيه الذبح والتضحية وعمل الصحابة على هذا فهو قول ابن عباس وهو قول جبير بن مطعم وقول علي بن أبي طالب وانتصر لهذا القول ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله طبعا يترتب على هذه المساله أثر فإن من الناس من يؤخر الذبح احيانا إلى بعد رجوع من الحج إذا تعجل ولو قلنا بأنها يومين بعد يوم النحر لا يجوز له أن يذبح بعد ذلك لكن نقول لعله إلى ثلاثة أيام بعد يوم النحر نعم طيب باب الذي يلي نعم قال رحمه الله باب الأكبر لاحظوا بقي مسألة جميلة كل أيام التشريق اليوم يطلق على ماذا النهار ويطلق على الليل معه ولما قال النبي كل أيام التشريق عموم، فمعناها أنه يجوز ها لا أنه يجوز الذبح في الليل أنه يجوز أن يذبح الأضاحي والهدايا في الليل مسألة هل يدخل فيها اليوم الرابع لا لا يدخل فيها ليلة 14 يعني لا تدخل فيها على الصحيح أنها لا تدخل قال رحمه الله باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه قال رحمه الله عن عائشة قالت دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى سأعلق تعليقاتي السيرة عشان دف جاء أهل أبيات من البادية نعم حضرة الأضحى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت دخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد, بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون فيها الودك فقال وماذاك قالوا نهيت أن تؤكل لحم الأضاحي بعد ثلاث فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا متفق عليه وعن جابر قال كنا لا نأكل من لحم بدننا فوق ثلاث منا فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلوا وتزودوا متفق عليه وفي لفظ كنا نتزود لحوم الأضاحي على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخرجاه وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا رواه مسلم والنسائي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 فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة رواه أحمد ومسلم وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما فقال كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا رواه مسلم وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححة نعم باب الأكل والإطعام من المضحية وجواز الدخار لحمها ونسخ النهي عنه عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين أن النهي عن الدخار لحوم الأضاحي وإمساكها وإمساكها أنه منسوخ. أنه منسوخ ثم ذكر حديث عائشة قالت دف أهل أبيات من أهل البادية أي جاء أهل أبيات من أهل البادية وهم كانوا ماذا ذو فقر حضرة الأضحى يعني زمن الأضحى زمان رسول الله عليه وسلم فقال ادخروا أي احفظوا وامسكوا ادخروا ثلاثا فدل على أن ما زاد على الثلاث لا يجوز فيه الادخار ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودك يعني يذيبون فيها الودك ماذا؟ الذي هو ماذا الشحم فقالوا ماذا قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة من ذبحها فقال صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة يعني العلة التي أمرتكم فيها أن تمسكوا والا تدخر ما زاد عن ثلاثه ايام انما هو من اجل الدافه الدافه هم القوم الذين يسيرون جميعا سيرا خفيفا في اللغه والمراد بها هنا من ورد من ضعفاء الاعراب وفقراءهم فكان النبي انما نهاهم لاجل ماذا ان يدخر لاجل ان يكون مواساتا لاهل الباديه الذين قدموا على المدينه والحديث متفق عليه في باب ما يؤكل من لحوم الاضاح وما يتزود منها عند البخاري وعن جابر قال كنا لا نأخذ من لحوم بدوننا فوق ثلاث منا للنهي فرخص لنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا وهذا من أقوى الأدلة على أنه نسخ لن يقول نسخ جيد فرخص لنا وفي لفظ كنا نتزود لحوم الأعضاحي على عهد رسول الله إلى المدينة يعني كانوا يضحون في غير المدينة ثم يأخذونها معهم إلى المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم يظهر لي من مجموع الأحاديث أن النبي بدأ يضحي في أول ما قدم المدينة لأن كثير من الأحاديث تختلف في وصفها عن بعض الأحاديث جيد فيظهر أنه صلى الله عليه وسلم ضحى في بعض السنوات خارج المدينة إما كان مسافر أو في غزوة أو في غيرها فكان يأخذ ضحيته معه إلى, أي؟ إلى المدينة فهذا يدل على أن النهي عن ادخال لحوم الأضاحي ماذا منسوخ وفي لفظ إن, أن النبي سلم نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة ثم قال بعد ذلك كلوا وتزودوا وادخروا رواه مسلم والنسائي ثم ذكر حديث سلمة من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء يعني النبي سلم أمرهم أن من ذبح أضحية يجوز له أن يأكل ويطعم منها في اليوم الآخر الأول والثاني والثالث لكن في اليوم الرابع ينبغي أن يتصدق بها قال فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول نفعل كما فعلنا في العام الماضي قال كلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد وشقة وتعب وفاق حاجه فأردت أن تعين فيها من الاعانه والمقصود ليشيع اللحم وينتفع به لو الحاجات والفاقه وعن ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال يا ثوبان اصلح لي لحم هذه فلم وزل أطعمه منه حتى قدم المدينة رواه أحمد ومسلم وذكر حديث بسعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث فشكوا إلى رسول الله أن لهم عيالا وحشما وخدما ما الفرق بين الحشم والخدم ها؟ الحشم أوسع من الخدم قد يكون الحشم من الخدم أحيانا جيد لكن الخدم محصور بمن يقوم على الخدمة والحشم قد يكون من هو معك وماذا يخدمك أنا فقال كلوا وأطعموا واحبسوا ينحفظوا وادخروا رواه مسلم وعن بريدة قال كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثه ليتسع ذو الطول على من لا طول له ليتسع ذو الطول الذين عندهم ماذا؟ قدر زائد ومال على من لا طول له يعني من لم يكن عندهم لحم فكلوا ما بدا لكم واعطيموا والدخر رواه مسلم وأحمد أحاديث الباب أطال المؤلف فيها وهي دليل على جواز الأكل والإمساك والادخار من لحوم الأضاحي حتى بعد ثلاثة أيام وهو قول جماهير العلماء وقيل إن النهي من سوخ ويؤكده فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل ليس نسخا بل كان النهي لعله، فلما زالت العلة ماذا زال الحكم ما هي العلة الدافة الذين قدموا إلى المدينة من حاجة وكانوا محتاجين وذو فاقت طيب ما الفرق بين القولين هل في فرق ها؟ أحسن كان فهمت من قصده قصد أن لو قلنا أنه كان لعله أن للإمام أن يقول في باب المصالح المرسلة أن يقول ماذا ينهى عن الدخار إذا رأى بالناس ماذا فاقتا فيبقى الحكم ماذا يوجد مع علته واضح وهذا باب المصالح المرسله لكن لو قلنا نسخ فالحكم منسوخ لا يجوز للإمام أن يجتهد فيه واضح الفرق نعم اذا نقول النهي لعله كما قال يعني ابن حزم أن النهي لعلة فلما زالت زال النهي في الحديث دليل على يعني مسائل اصوليه أولا جواز ماذا نظر الإمام المصالح واستصلاح ما يحتاجه الناس وكذلك تقرير يستدل به على تقرير مصالح المرسلة التي يحتاجها الناس وهو كذلك دليل على جواز ماذا نسخ السنة بالسنة إذا قلنا أنه نسخ أن السنة تنسخ السنه والأحاد ينسخ الأحاد بل الأحاد ينسخ ماذا المتواتر على الصحيح هو دليل مثال على مساله مشهوره في الاصول ما هي كنت نهيتكم عن ادخام الدخار لحوم الاضاحي ادخار لحوم الاضاحي فكلوا منها الامر بعد النهي بعد الحظر <سؤال> طيب الأمر بعد الحظر النبي حضر نهى قال لا تدخروا ثم أذن فما حكم الأذن منهم من قال هو الاستحباب منهم من قال للإباحة ومنهم من قال يرجع إلى الأمر السابق قبل الحظر ما كان حكم الادخار قبل جائز مباح فيكون بعد الحظر مباح يمثال الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ندي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البي ذلك خير لكم جي ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض جيد ما حكم البيع بعد ذلك بعد الصلاة يرجع إلى ما كان من قبل الانتشار جائز والبيع جائز فالحكم بعده ماذا جائز طيب الحديث, الحديث يا ثوبان أصرح لي لحم هذه طيب قوله كلوا استدل به من قال على وجوب الأكل من الأضحية أنه يجب الأكل من الأضحية ولو شيئا يسيرا واستدلوا كذلك بقول الله فكلوا منها لكن لعل الأمر للندب والاستحباب كما هو قول الجماهير وتصدق قل تصدق دليل على وجوب التصدق من الأضحية ولو شيئا يسيرا قال الجماهير فعدنا الكمال ان يتاكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث لكن لو ان الانسان ضحى واخذ ماذا اكثر الاضحيه واكلها ما الحكم وتصدق بشيء يسير لا باس لو تصدق بجملتها وأكل شيئا يسير لا بأس ابن قدم يقول فكلوا منها ماذا ولو قدر يسير قال فيجوز أن يأكل منها قدر يسير بقدر مثلا ماذا المضغة من اللحم ويجوز أن ماذا تؤكل كلها تصدق بالجزء اليسير نعم في حديث ثوبان أن التزود من لحوم الأضاحي أو من ماذا مما يحتاجه الإنسان لا يقدح بالتوكل فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال أصلح لي هذا اللحم فلم أزال يطعمه حتى ماذا مدينة لأن بعض المتصوفين ماذا يقول يقول إن مثل هذا ماذا يقدح فيك تمام التوكل فقد يجي طعامه في الطريق الطريقة كذا نعم ومشروعية الاضحية للمسافر وقد ذكرناه قول الجماهير خلافا لي أبي حنيفة لاحظوا قال النبي في الحديث الأخير ليتسع الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم فالضحية يأكل منها الإنسان بقدر ما ي... ماذا ما يبدو له وأطعموا وادخيروا فيه عدم تقدير الأكل بمقدار وأن للإنسان يأكل من ضحيته ما شاء وإن كثر لكن لا يستغرقها كلها بدليل قلينة ماذا وأطعموا فقال كلوا وأطعموا في لفته هنا وادخيروا للدخار جاء في الشرع في مسائل مختلفة وإذا أطلق إنما يطلق على ماذا على المال أو عين الأموال وثقافة الناس في الادخار الآن ثقافة ضعيفة يعني لا تدرك الناس ادخار الأعيان ولا ادخار الأموال بل ماذا كله ماذا أشبه بماذا بنوع من الصرف جيد ونوع من التلف اتلاف الأشياء بل إن بعض الناس احيانا للأسف قد يبقى الأكل عنده يعني فلا يرى فلا يرضى أن ماذا أن يدخره ليأكله الأيام الباقية مثلا يقول لا, لا يحسن مثل هذا جيد كذلك في قوله والدخر في لفته في ادخار المال وتربية الإنسان على أن يدخر ماله البابين الأخيرة نختم بها نعم قال رحمه الله باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها عن علي بن أبي طالب قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على, بدن على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه عن ابي سعيد أن قتادة بن النعمان أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال إني كنت أمرتكم ان لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ليسعكم وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الهدي ولا الأضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها وإن اطعمتم وإن أطعمتم من لحومها شيئا فكلوا أن ناشئتم رواه أحمد قال رحمه الله باب من أذن في انتهاب أطحيته عن عبد الله بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وقرب, وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ست ينحرهن فطفقن يزدرفنا إليه أيتهن يبدأ بها فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفية لم أفهمها فسألت بعض من يديني ما قال قالوا قال من شاء اقتطأ رواه أحمد وأبو داود وقد احتج به من رخص في نثار العروس ونحوه طيب قال باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها الجلال ما يطرح على ظهر الدابة والبعير من كساء فقال أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه إبله التي أهداها للبيت وأن أتصدق بلحومها أمرني أن أتصدق بلحومها واتصدق بجلودها وأجلتها قلنا ما يطرح على ظهر البعير من كساء وألا أعطي الجازر منها شيئا نهي وقال نحن نعطيه من دنا متفق عليه خرجه البخاري في باب الجلال للبدن وأن بسعيد سعيد أن قتالة بن اخبرني أخبار قام فقال إني كنت أمرتكم أن لا تأكلوا لحوم الأضاحي إلى أن قال وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها استمتعوا لاحظوا بجلودها ما قال بيع جلودها قال ولا تبيعوها وإن أطعمتم من لحومها فكلوا ما شئتم رواه أحمد احاديث الباب دي على مسائل نختصرها اولا مشروعية التصدق بلحوم الهدي وجلده وجلاله إلا ما سن أكله منها فياكل ما سن أكله ثانيا أنه لا يجوز إعطاء الجزار أو الجازر منها شيئا إن كان على سبيل العوض فإن أعطاه بنية أن تكون قيمة للجزاره حرم عليه ذلك وهو قول الجماهير لكن لو اعطى الجزار قدر جزارته ما للمثلة ثم أعطاه من الأضحية شيئا فما الحكم لفقره أو لحاجته فلا بأس فلو أعطاه لفقره أو أعطاه هدية فلا بأس ثالثها عدم جواز بيع لحم الأضحية فلا يباع لحمها ولا شحمها ولا جلدها لأنه مال أخرج لله تبارك وتعالى فلا يجوز الرجوع فيه وهو مقيس على الهدي حكي عن أحمد وإسحاق جواز بيع الجلد لكن الصحيح أنه لا يباع. رابعا يجوز أن يستمتع بالجلد وينتفع به فيصلح به النعال ويضعصنع به الأواني والسجاد وغيره فلا باس لكنه لا لا يبيع كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا استمتعوا بجلودها ولا تبيعوها خامسها جواز التوكيل في قسم الصدقة ولحوم الهدي نعم. الباب الأخير باب من أذن في انتهاء أضحيته عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه قتاده عبد الله بن قرط الثمالي العزدي كان اسمه في الجاهلية شيطانا فسماه نسلاً عبد الله. ذكر ذلك من حجر. في الإصابة وبن عبد البر في الاستيعاب، نعم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرء هو اليوم الحادي عشر لأن الناس يقرون بميناء ويسمى يوم الاكارع يسمى يوم الأكارم فلما يرمي الناس جمرة العقبة ويطوفون ويسعون فإنهم يستقرون ماذا؟ استقرون بمينا فسمي يوم القر وقرب إلى رسول الله خمس بدنات أو ست ينحرهن فطفقن يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها فلما وجبت جنوبها أي سقطت قال كلمة خفية لم أفهمها فسألت بعض من يليني قريبا مني ما قال قالوا من شاء قال من شاء اقتطع أي اقتطع من الأضحية ما شاء يعني كأنه ماذا أي أحد يقتطع ماذا كان اشبه أشبه فترك لهم من شاء ان يقتطع منها يقتطع رواه أحمد وأبو داود وخرجه النسائي في الكبرى وابن حبان وهو حديث صحيح قال رحمه الله وهو قد احتج به من رخص في نثال العرس ونحوي أولا حديث الباب دليل على جواز الانتهاب في الوضحيه هو عبر بالانتهاب ما المراد بالانتهاب الأخ بسرعة الأخذ بسرعة على الملاء ولذلك عندنا ننتبه في في أخذ الشيء إما أن يكون. الوقت. إما أن يكون نحبة وإما أن يكون خلصة وإما أن يكون. خبأة وإما أن يكون من حرزه جيد سيت إن شاء الله في السرقة جيد. الانتهاب. قال النبي في حديث أو ينتهب نهبة في صحيح بخاري أو ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم الانتهاب ان يأخذ الرجل الشيء جهارا نهارا هو الشبه بالسرقه لكن لجرأته وقوته وخوف الناس منه يأخذه أمامهم هذا يسميه ماذا نهبة وغالبا يفعل النهبة من يظن الناس أنه ذو شرف الاختلاس ماذا أن ياخذها ماذا بخفية لكن المال ظاهر المال أمام الناس لكنه هذا ما يسمى الآن اختلاس المال جيد الخبأ أو الخبنة هو ماذا أن يأخذ المال الظاهر الظاهر أمام الناس ليس في حرز لكنه يخفيه بطريق كان يضعه في جيبه أو في سلة أو في شيء تبقى للصورة الأخيرة أن يأخذه من حرزه وهي ماذا من غير من أمام الناس ما تكون السرقة ستأتي إن شاء الله طيب فالحديث الدليل على جواز ماذا انتهاب الأضحية وهو الأخذ منها قطع يعني قطعها قطعه من الأضحية وأخذه منها قاس عليه بعض الفقهاء نثار العرس نثار العرس هو ماذا الانتهاب يحصل في العرس أن, ماذا؟ أن ينثر الناس في أعراسهم ماذا إما مالا أو طعاما جيد مشاعم بين الناس في فياتي الناس فيأخذون منه فلا يلزم فيه الاذن جيد وردت أحاديث في انتهاب العرس لكنها ضعيفة انتهاب العروس لكن كلها ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي النثار عموما النثار الشيء الذي يترك وتسابق الناس عليه ليأخذوا منه وكره جماهاتهم من أهل العلم الانتهاب في نثار العرس نعم والله أعلم وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد جزاكم الله خير لعل إن شاء الله نستأنف الدرس في باب العقيقه إن شاء الله في الأسبوع الأول من الدراسة إن شاء الله الذي أظن يوافق تسعة وعشرين تسعة وعشرين اثناعش إن شاء الله نستأنف نأخذ باب العقيقه بقي شيء لا تقول قل الجزار للجزار الذي ها لا إذا حضرته كبر أنت سمي وكبر وقل اللهم هذا عني وعن فلان نعم إذا حضرته إذا لم تحضره اكتبها له هذا المشروع أنت تقول إذا رأيته قد وضع الشفرة على الذبيحة قل اللهم هذا عني مثلا عن أهل بيتي اللهم تقبل مني نعم. ولذلك هذا يؤكد شهود الذبيحه وحضور الاضحيه في هذا معنى عظيم من اعتاد ان يضحي ويستشعر فضل الله عليه وما تفضل به علينا تبارك وتعالى من بهيمه الانعام ومن الاكل منها حضوره وذبحه ونحره ان كان مما ينحر ومما يذبح هذا فيه يعني شعور عظيم بمنه الله تبارك وتعالى نعم نعمش. اولادك وين اضحي في السنة. مدامه هناك وينتفعون بها ضحيه هناك إن قدرت على أن تضحي واحدة هنا وواحدة هناك فهو الافضل لتستشعر الشعيرة وهم كذلك يستشعروا الشعيرة وينتفعوا بها حس الله إليك وهو بيت واحد في أصل إذا قدر أن يذبح هنا عن نفسه ويذبح والده عن نفسه لا بأس إذا ما قدر فقد يقال لعل ذبحه عند والدي أفضل برم بهما والينتفع بما فيه يراعى في مثل هذه المصالح لا راوينا آخر نعم وآخر نعم يختلف تسمية نعم ها إذا نسي يرجى يرجع إنه لا سيأتي باب الذبائح إنه لا بأس إن شاء الله نعم سيأتي إنه لا بأس ها عندك الله يطرح لك البركة ما شاء الله تبارك توزيع الذبيحة لا لو أنت لو ذبحت واحدة عنك وعن أهل بيتك لا بأس النبي ذبح عن ز... عن هو وعن زوجاته. ممكن تذبح كل سنة في مكان إرضاء لها وممكن تذبح في المكان الذي أنت فيه ومعك زوجتك أحد زوجاتك فيه مثلا مثلاً الله يفتح عليك نعم باقي شيء طيب سبحانك الله وحمده كشدو الله إلى ألا تستفرق